ح سؤال عبر شبكه الزاد ا ل ن ب و يقول ي السائل من تونس ي س أ ل عن حكم صنع وبيع الثماثيل التي تكون م ق ط و ع ة ا ل ر أ س والتي تعرض عليها الملابس علما أ ن منها ما يكون مجسما لجسد ا م ر أ ة وكذلك بعض من يقتنونها يعرضون عليها ملابس المتبرجات ك ل ما كان سببا أ و و س ي ل ة لاظهار التبرج و إ ظ ه ا ر ما يدعو لاستحسانه ف إ ن ه من ا ل أ ع م ا ل ا ل م ح ر م ة ا ل ش ي ء قد لا يكون حراما في حد ذاته لكن لما ي ق و ل إ ل ي ه من أ س ت ا ذ الناس وعشقهم ل ل أ ح و ا ل ا ل ف ا س د ة يكون ذلك ا ل ع م ل فاسدا محررة. يمكن و ف ع الملابس على غير هذه ا ل ص و ر ة وبغير هذه الطريقه ة